بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن. الذين من قبلهم فلا علم أن الله الذين صدقوا ولا علم أن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء ما يحكمون من كان رجول قا الله فإن أجل الله لا السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن عنهم سيئاتهم ولن جزئنهم أحسن الذي كانوا يعملون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 ولَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِن رَبِّكَ لَقُولُ النَّاسِ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمْ بِمَا فِي صَدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا أَعْلَمَنَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا أَعْلَمَنَا الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتْبَعُوا سَبِيلَنَا وَنَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُوَ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 الله الرزق واعبدوه واشكروا لَهُ وإليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذبوا مم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده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 يُعذِبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَن تُبِّمُ عَجِيزًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا لَكُم مِنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ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 ولوط نذ قال لقومه إنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر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 إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا مراته كانت من الغابرين ولم. ضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا مراتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء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 وَقَارُونَ وَفِرْعَونَ وَهَمَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُسَابِرُ الْبَيْنَاتِ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُسَابِرُ الْبَيْنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلَّنَا خَذْنَا بِدَوْبِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ, الأرض ومنهم من أَغْرَقُنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا وَانْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمن بِالَّذِي أُنزِلَ إلَيْنَا وَأُنزِلَ إلَيْكُمْ وَإلَهُنَا وَإلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ زَلَمَ إلَيْكَ الْكِتَابُ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْهَا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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون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 يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعت فيا يفعبون كل نفس ذائقة الموت ثم إلىينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرفا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 الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده لا يقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ما فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض منها بعد موتها لا الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره هي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنك اينا حرم امنا ويتخطف الناس من حوله اف بالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون ومن اضلم ممن افترا على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه